بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي ان خوم هذا القران مهجورا وقال الرسول يا ربي ان خوم هذا القران وقال الرسول تَأْخُذُوا هذا الْقُرْآنَ مَنْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَ كَذَلكَ لِنُ تَبّتَ بهِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّآهُ تَضلَ وَلَا يَأتَُكَ بِمَثَلٍ إللاا جِنكَ بِحَقّ إللاا جِكَ بِحَق وَأَقْسَنَ تَفسير الذينَ يُحشَرونَ على وجهِ إ جَهنَّمَ أُلك شر مكانا وأضل سبيلا